بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقوق كما من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا قال الكافرون هذا ساحر كذاب جعل لا اله الاها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على والهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا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 لحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقوب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذليد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل تيك نبأ الخصم إذ تسور المحراب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 وَإِنَّ له عندنا لزلفا وحسن مآبا يا داود إِنَّا جعلناك خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 ووهبنا لِدَاوُودَ سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب إِذْ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إِنِّي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليك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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رخوءا حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنون وامسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابَ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لِأُولِي الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث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 أخلصناهم بخالصة ذكر الدين، وإنهم عندنا لمن المصطفين لخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم لبواب متكئين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 إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك إِذْ جِئْتُ إِنِّي خَالِقُ بشرا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا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 خلقتني <tiny> من de <نير> وخلقته من طين قال van منها فإنك رجيم وإن عليك van إلى يوم الدين قال رب van <فأنذرني>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 Inhoo illadikro lillai alemien, Walla te alemunna na beahu badahiin, Walla te alemunna na beahu badahiin,